بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم انني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون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 وإني كلما دعوتهم لتقفروا لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستأشوا ثيابهم وأصر واستكبر استكبارا ثم إني دعوتهم جهرا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا